مساء الخير أنا نانسي وأنا عمر طالب دراسات عليا في أي قسم؟ في قسم دراسات الشرق الأوسط من أي بلد أنت يا عمر؟ أنا من مصر رائع سأزور مصر الشهر القادم لحضور مؤتمر أنا متأكد أنها ستعجبك وماذا عن الطقس في مصر؟ إنه دافئ في الشتاء وحار في الصيف شكرا على هذه المعلومات عفوا أتمنى لك قضاء وقت سعيد هناك طالب دراسات عليا طالب جامعي ما بعد الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الشرق الأوسط دراسات مؤتمر الطقس درجات الحرارة دافئ حار ساخن بارد رطب جاف مطر ممطر جليد رياح عاصفه معلومات اليوم غدا امس